وشيخ حكم الاعداد في سبيل الله وين يكون الاعداد للجهاد في سبيل الله فرض كفاعي والمخاطب بذلك ولد منع في تعالى وأعدو لهم ما استطاعوا من قوة ويكون في أحسن موضع يكون في أحسن موضع يتلقى فيها الاعداد، ولكن كما قلت لك يخاطب بذلك أولاد الأمور، أما أفراد الناس فهم بلاستهم في الغالب.